بوك تو دوى ان دويدا ست اثنان وتسعون اثنان وتسعون ادويسني ستاوكي سدا دوى الجمل الجانبية باستخدام الجمل الجانبية باستخدام ان 2 يزيمه دا سميرتش يضايقني انك تشخر انه يضايقني أنك تشخر يزيمه دا بييش تاكو وليكو بيفا انه يضايقني تشرب بيره كثيره هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا يزيمة داتكو بازنو بريخايش إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا مسلم أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب مسلان أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض م اعتقد أنه الان نائم اعتقد انه الان نائم اوپاوا داسيبو بوروتشيو زناينه حتشيركو نامل سيتزوج ابنتنا نامل انه سيتزوج ابنتنا دئمايكية نأمل أن يكون لدي مال كثير نأمل أن يكون لدي مال الكثير مونار نعمل أن يكون مليرا نأعمل أن يكون مليوناً سلسم. Slišala sem, da je imela tvoja žena nesrečo. Kod semعت, anna zavžetek hadef Hadith hadef. Kod semعت, anna zavžetek hadef Slišal sem, slišala sem, da leži v bovnišnici. قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى سمعت ان سيارتك تالفه قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما بسليمه <تصفيق> داست يسعدني انك قد اتيت انه يسعدني انك قد مهتم ده هو يسعدني انك تريد شراء المنزل انه يسعدني انك تريد شراء المنزل ويمسه ده يكون آخر باص قد غادر أخشى أن يكون آخر باس قد غادر. كويمسه دا تاكسي. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. كويمسه أخشى أنني ليس معي نقود أخشى أن أنني ليس معي نقود